بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثمانون من التذكره وخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت ان يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شره قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فقلت يا رسول الله فما تأمرني ان أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل الفرق كلها ولو أن تعب على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأمت على ذلك وفي رواية قال تكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس قال فكيف أصنع يا رسول الله إن ادركت ذلك قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع لفظ مسلم وفي كتاب أبي داود بعد قوله هدنة على دخن قال قلت يا رسول الله ثم ماذا قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت وأنت عاض في جذل شجرة قلت ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال ومعه نهر ونار ومن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قال ثم ماذا قال هي قيام الساعة في الحاشية واحد ضعيف أبو نعيم في الحلية قال الهيثمي في المجمع فيه يزيد بن مرثد لم يسمع من معاذ رضي الله تبارك وتعالى متفق عليه البخاري ومسلم ثلاثة صحيح مسلم أربعة صحيح أبو داود متابع فصل قوله على أقذاء الأقداء جمع القذى والقذى جمع قذات جمع قذات وهو ما يقع في العين من الأذى وفي الطعام والشراب من تراب من تراب أو نتن أو غير ذلك فالمراد به في الحديث الفساد الذي يكون في القلوب أي أنهم يتقون بعضهم بعضا ويظهرون الصلح والاتفاق ولكنهم في باطنهم خلاف ذلك ولكنهم في باطنهم خلاف ذلك والجذل الأصل كما هو مبين في كتاب مسلم على أصل شجرة باب منه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. مسلم مسلم عن الأحنف بن قيس قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلاقيني أبو بكر فقال أين تريد يا أحنف؟ قال فقلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعني عليا قال فقال لي يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه قد أراد قتل صاحبه أخرجه البخاري وفي بعض طرقه إنه كان حريصا على قتل صاحبه فصل قال علماؤنا ليس هذا الحديث في أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بدليل قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن ذغت إحداهما على الأخرى فقاتد التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فأمر الله سبحانه وتعالى بقتال الفئة الباغية أو فأمر الله سبحانه وتعالى بقتال الفئة الباغية ولو أمسك المسلمون عن قتال أهل البغي لتعطلت فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على أن قوله القاتل والمقتول في النار ليس في أصحاب سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأنهم إنما قاتلوا على التأويل قال الطبري لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين من المسلمين الهرب منه هو لزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل ولو وجد أهل النفاق او لو وجد, لو وجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة قد نهينا عن القتال فيها وأمرنا بكف الأيدي والهرب منها وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خذوا على أيدي سفهائكم قلت فحديث أبي بقرة محمول على ما إذا كان القتال على الدنيا وقد جاء هكذا منصوصا فيما سمعناه من بعض مشايخنا إذا قتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار خرجه البزار هو مما يدل على صحة هذا ما خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفس بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول عيد لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار الحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم اثنان صحيح البخاري ثلاثة صحيح مسلم وتابع فبين هذا الحديث فبين هذا الحديث ان القتال اذا كان على جهالة من طلب الدنيا او اتباع هوى كان القاتل والمقتول في النار فاما قتاله يكون على تأويل ديني فلا واصحابه واما اصحاب سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورضي عنهم فيجب على المسلمين توقيرهم والامساك عن ذكر زللهم ونشر وعيد فيجب على المسلمين توقيرهم والإمساك عن ذكر زللهم ونشر محاسنهم لثناء الله سبحانه وتعالى عز وجل عليهم في كتابه فقال وقوله الحق لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وكل من ذهب منهم إلى تؤيل إلى تؤيل فهو معذور وإن كان بعضهم أفضل من بعض وأكثر سوابق وقيل إن من توقف من الصحابة حمل الأحاديث الواردة بالكف عن عمومها فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال وربما ندم بعضهم على ترك ذاك كعبد الله بن عمر فإنه ندم على تخلفه عن نصرة علي بن أبي طالب ورضي الله تبارك وتعالى عنهما فقال عند موته ما آسى على شيء ما آسى على ترك قتال الفئة الباغية فئة معاوية وهذا هو الصحيح إن الفئة البغية إذا علم منها البغي قوتلت قال عبد الرحمن بن أبزا شهدنا صفين مع علي في مئة ممن بايع بيعة الرضوان قتل منهم ثلاث وستون منهم عمار بن ياسر وقال أبو عبد الرحمن السلمي شهدنا مع علي صفين فرأيت عمار بن ياسر لا يأخذ في ناحية من أودية صفين إلا رأيت أصحاب سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتبعونه كأنه علم لهم قال وسمعته يقول يومئذ لهاشم بن عتبة يا هاشم تقدم الجنة تحت الأذارقة اليوم ألقي الأحبة محمد وحزبه والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا شغفات الجبال علمنا أن على الحق وأنهم على الباطل. ثم قال: نحن ضربناكم على تنزيله، فاليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، أو يرجع الحق إلى سبيله، أو يرجع الحق إلى سبيله. قال: فلم أرى أصحاب سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قتلوا في موطن ما قتلوا يومئذ وسئل بعض المتقدمين عن الدماء التي وقعت بين الصحابة فقال تلك أمة قد قالت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسأدون عما كانوا يعملون وقد أشبعنا القول في هذه المسألة في كتاب الجامع لاحكام القرآن في سورة الحجرات والصواب ما ذكرنا لك أولا والله سبحانه وتعالى أعلم روي عنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال سيكون بين أصحاب فتنة يغفرها الله لهم بصحبتهم إياي ثم يستن بها قوم من بعدهم يدخلون بها النار والعياد بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد ضعيف الاسناد طبعا في قوله قال فلم ارى أصحاب محمد صلى الله عليه وتعالى عليه السلام إلى أفرى ضعيف الاسناد الاستيعاب وأسد الغابة فيه عطاء ابن مسلم صدوق يخطئ وتابع بعون الله سبحانه وتعالى باب جعل الله سبحانه وتعالى جعل الله سبحانه وتعالى بأس هذه الأمة بينها قال الله سبحانه وتعالى أو يلبسكم شيع ويذيق بعضكم بأس بعض مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض قال ابن ماجة في سنني يعني الذهب والفضة وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وإلا يسلط عليهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من في من بأقطارها أو قال من بين قطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل الفتن متابع زاد أبو داوود وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة المشركين وحتى يعبد قبائل من أمة الأوثان وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون يزعم كلهم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ابن ماجة عن معاذ بن جبل قال صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم صلاة فأطال فيها فلما انصرف قلنا أو قالوا يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله لأمتي ثلاثة فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة سألته ألا يسلط عليهم عدوا عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها عليه وأخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقابل ذات يوم من العالية وفي رواية في طائفة من أصحابه حتى إذا مره بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين فصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح أبو داود وابن ماجة ثلاثة صحيح ابن ماجة وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات أربعة صحيح مسلم متابع وأخرجه الترمذي والنسائي وصححه واللفظ للنسائي وعن خباب بن الأرد وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه راقب رسول الله راقب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الليلة كلها حتى كان الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صلاته جاء خباب فقال يا رسول الله بأبي أمت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أجل إنها صلاته رغب ورهب سألت الله فيها لأمتي ثلاثة خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها وسألت ربي عز وجل ألا يغفر عليهم عدوا من غيرنا فأعطانيها وسألت ربي عز وجل ألا يلبسنا شيعا فمنعانيها ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري عيد ابن ماجة ابن ماجة عن أبي موسى قال حدثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن بين يدي عيد إن بين الساعة لهرجا قال قلت يا رسول الله وذا رج قال القتل القتل فقال بعض المسلمين يا رسول الله إن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن بقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم باب ما يكون من الفتن واخبار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بها مسلم عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقام ما, ما ترك فيه شيئا يكون ما ترك فيه شيئا يكون عند يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه يكون منه الشيء قد نسيته فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه وخرجه أبو داود أيضا عنه قال والله ما أدري أمسي أصحابي أم تناسوا والله ما ترك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قائد فتنة إلى أم تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاث مئة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته مسلم عن حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مجلسا أنبأنا فيه عن الحتنة فقال وهو بعد الفتن منها ثلاثة لا يقدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري في الحاشية واحد صحيح النسائي والترمدي وقال حديث حسن صحيح اثنان صحيح ابن ماجه ثلاثة صحيح مسلم أربعة حسن الإسناد أبو داود خمسة صحيح مسلم ابو داود عن عبد الله بن عمر قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر فيها حتى ذكر فتنة الاحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنه الاحلاس قال هي هرب وخرب والاصواب ليس كما هو في المطبوع امامي ولكن هي هرب وحرب بالحاء وليس بالخاء ثم فتنة السوء فتنة ثم فتنة السوء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كودك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل قضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا حتى يصير الناس فستاطين فسطاط فستاط إيمان لا نفاق فيه فستاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذلك فانتظر الدجال من يومه أو من غده فصل قول حذيفة قام فينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقاما وفي الرواية الأخرى مجلسا قد جاء مبينا في حديث أبي زيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى فصعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا احفظنا أخرجه مسلم وروى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاة العصر نهارا ثم قام خطيبا فلم يدع شيء يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه فظاهر هذا أن ذلك المقام كان, أو المقام كان من بعد العصر لا قبل ذلك وهذا تعارض فيجوز أن يكون ذلك كله في يومين فيوم خطب فيه من بعد العصر ويوم قام فيه خطيبا كله ويجوز أن تكون الخطبة من بعد صلاة الصبح إلى غروب الشمس كما في حديث أبي زيد وقتصر بعض رواة في الذكر على ما بعد العصر كما في حديث أبي سعيد الخدري، وفيه بعد والله سبحانه وتعالى أعلم وقوله حتى ذكر فتنة الأحلاس قال الخطابي إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول, وطول لبثها يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح منه هو حلس بيته ويحتمل أن تسمى هذه الفتنة بالأحلاس لسوادها وظلمتها والحرب ذهاب الأهل والمال يقال حرب الرجل فهو حريب إذا سلب أهله وماله ومن هذا المعنى أخذ لفظ الحرب لأن فيها ذهاب النفوس والأموال والله سبحانه وتعالى أعلم والدخن الدخان يريد أنها تثور كالدخان من تحت قدميه وقوله كودك على ضلع معنا مثلا ومعناه مثلا ومعناه الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم قبل متابع في الحاشية واحد صحيح أبو داود اثنان صحيح مسلم ثلاثة ضعيف الترمذي فيه علي بن زيد بن جدعان وهو, وهو ضعيف متابع ولا يستقيم يريد يريد أن هذا العجل غير خليق بالملك والدهماء وتصير الدهماء على معنى المذمة لا على معنى المذمة لها والتعظيم لأمرها كما قال دويهية تصفر منها الأنامل أي هذه الفتنة سوداء مظلمة ودلت أحاديث هذا الباب على أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كان عندهم من علم الكوائن إلى يوم القيامة العلم الكثير لكن لم يشيعوها إذ ليست من أحاديث الأحكام وما كان فيه شيء من ذلك حدثوه به وتقصروا عنه وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعاء أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم قال أبو عبد الله البلعوم مجرى الطعام والفستاط الخيمة الكبيرة وتسمى مدينة مصر بالفستاط والمراد به في هذا الحديث الفرقة المجتمعة المنحازة عن الفرقة الأخرى تشبيها بانفراد الخيمة عن الأخرى وتشبيها بانفراد المدينة عن الأخرى حملا على تسمية مصر بالفستاط والله سبحانه وتعالى أعلم باب ذكر الفتنة التي تموج موج البحر وقول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هلاك أمتي على يدي غيلمة من سفهاء قريش ابن ماجة عم شقيق عن حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة فقلت أنا فقال إنك لجريء قال كيف سمعته يقول قلت سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج موج البحر قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال يفتح الباب أو يكسر قال بل يكسر قال ذلك أجدر الا يغلق فقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غدن الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط قال فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سل فسأله فقال هو عمر أخرجه البخاري ومسلم أيضا في الحاشية واحد صحيح البخاري اثنان صحيح البخاري ومسلم في الفتن وكذا ابن ماجه. وتابع وخرج الخطيب أبو بكر أحمد بن علي من حديث مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب دخل على بنت علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم فوجدها تبكي فقال ما يبكيك قالت هذا اليهودي لكعب الأحبار يقول إنك باب من أبواب جهنم فقال عمر ما شاء الله إني إذا أن يكون أن يكون الله أن يكون الله خلقني سعيدا قال ثم خرج فأرسل إلى كعب فدعاه فلما جاءه كعب قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لا تنسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة فقال عمر أي شيء هذا مر في الجنة ومر في النار قال والذي نفسي بيده إنا لن نجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقعوا فيها، فإذا مت لم يزالوا يتقحمون, يتقحمون فيها إلى يوم القيامة.